بسم الله الرحمن الرحيم. إن أنزلناه في ليلة قدر وما أدراك ما ليلة قدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.